لا يفلح الظالمون ويوم نحسوهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا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 وَنجََّ قُلُ بِ أَكِن نَ تَن أَنَ قَهُ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 yeah uh. Oh! Um, <sweak> no. قوله الحق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> O. me. Mm -hmm. وَجَنَّاتِ <تصفيق> اللهم عليك <الليكو> وقد استفضنا لكم ما سيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون